سيقول أصباء من الناس ما وجاءه من كبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى أسلاط مستثنين وكذلك جعناكم أمة وسطل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما دعنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من, من يتبع الرسول ممن ينقلب على قبله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هل الله وما كان مريضا لما كنت إن الله بالناس رعوف رحيم قَدْ نَوَى تَقَلُّبُ جَدِّ الزَّمَانِ فَلَمْ نَمَا اليَنُّكَ خِلْتَ تَرْضَعُ فَأَوْمِنْ وَجْهَكَ فَطُولُ مَثِيلِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَأَنُّذُوهَا كُمْ كُنْتُمْ شَطْرًا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الكتاب ليعلمون أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ ولئن وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ ما جاءك من العلم إنك يزلل من الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين والكل من وجهه هو فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتبكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ولي وليك هو وليا الخيرات اينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله ذا كل شيء قدير ومن حيث خرجت تولي وجهة شقر المسجد الحرام وإنه لنحفق من ربك ومن حيث خرجت تولي وجهة شقر المسجد الحرام وإنه لنحفق من ربك ومع الله بغافل عما تعملون ومن حيث قرارك فولوا وجهة شطر المسجد حرام وحيث ما كنتم فولوا مدوءكم شطره لألا, لألا يكون للناس عليكم فجة إن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فَلَا تخشوهم وَالشَّوْنِ وَلِأَتِمَّنَّ نعمتي عليكم وَلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُذَكِّرُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ويعلمكم لن تكونوا شاكرون فذكروني انذكركم واشكروني ولا تكون يا الوه من استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ام بل أعياء ولات لا تشعرون ولنرونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة لفضيله الدكتور وآلائك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائل الناس فمن حج البيت أو احترى فلا جناط عليه أن يطوف بيما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب والسقاب المسخر وتخريف الرياق والسقاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتجب من دون الله أنزادا يحبونهم كقرب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا ان القوة لله جميع وان الله شديد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 وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض خلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لَكُمْ لكم لو اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليم آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كَفَرُوا كمثل الذين بما لا يجمع إلا. ونحم الخنزير وما أولى من غير الله فمن اضطر غير ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم ولا فنكوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس لذر أنت ولا قبل المشرق والمغرم ولكن الذر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والمي وآت الماء على خبه وآت الماء على خبه ذو القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقاموا الصلاة الزكاة والموفون والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم انقصارك في القتلى الحرب بالحر والعبد بالعبد والنسى بالنسى فمن أرد لهم من شيء فبتباهم بالمعروف وأداء ذلك تخفيض من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله العدد أليم ولكم في القصاص حياكم يا أولي الألباب لعلكم تستفون كتب عليكم إذا قمر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوالدني والأقربين بالمعروف حقا على المتكين فمن بدله بعد ما تنعه فإنما إسمه على الذين يبدلونه إن الله سبيع علي فمن خاف منه أو إثما فأصنق بينهم فلا إثم عليه إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا لكم ترتفون أياما فمن كان منكم مريضا أو على تدري فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مسئين فمن تطوع صيحا فهو وَأَن تقوموا خَيْرٌ لكم إِن كنتم مُّؤْمِنِينَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فيه الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ ومن كان مريضا او على سفل فعزكم من ايام اخطر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدار دادعان فليبتجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرسدون أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى لسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهم عدم الله أنكم كنتم تغتالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتهم ما كتب الله لكم وقلوا واشرغوا حتى يتبين لكم الخيط الأمر من الخيط الأسوار من الفجر ثم تموا الصيام إلى الليل وما تباشرون وأنتم عاكبون في تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك نضمين الله آيات الناس لعلهم يستقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس للإثم وأنتم تعلمون يتنونك عن الأهلة قل هي موافية للناس والحب ولم تذروا بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن المر من اتقى وأتوا البيوت من أدوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا الله لا يحب المرتبين وقتلوهم حيث ذفتنوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أجد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهل فإن الله غفور رحيم فإن تهل فإن الله غفور حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تهل فلا عدوان إلا على الظالمين أجروا الخرام بالشهر الخرام والقومات قصاص فمن أعتدى عليكم فأعتدوا عليه كَنارٍكُمْ واتقوا الله وعلم ان الله من المتقين في سبيل الله ولا تنفقوا بايديكم الى التهلكه واحبوا ان ان الله يحب المحسنين واقم الحج والعمره الا فان ابصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا اوسكم حتى يلغى الهدي محله فمن كان منكم مريض او به ادم ففرية من صيام أو صرصة أو متر فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الخد فمن سوى من الهدي فمن لم نجد فصيام ثلاثة أيام في الخد وتبع في تلك عشرة كامنة ذلك لمن لم يكن أهله وخاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض في ان فلا ركث ولا فتوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلم الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتقوى وتقوى ليس عليكم جناق أن تبقوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عفاة فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقلوه كما يدى لكم وأن كنتم من قبل فَقَدْتُمْ مَاتِكُمْ فَارْحُمُوا الله كَذِكْرِكُمْ الله غفور رحيم أَشْجَعَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ مَا لَمْ يَقْرَأْهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة خلاص ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا خسنا تول في الآخرة خسنا تول وقنا عذاب النار ولا الله سليم الحساب واذكروا الله في ايام معدوده فمن تعدل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعملوا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وينشر الله على ما في قلبه وهو اله الخصام واذا تولى سعى في الارض لنفسل فيها ونهلك لحرص والله, والله لا يعلم الفساد والله والله وإذا كنا متك الله أخذته العزة بالإذن فحسو جهنم ونرس النهاد <تصفيق> الناس من يجري بالسولة أمر با في الله والله رفيع بالعباد يا أيها الذين آمنوا اخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن هو لكم عدو فإن زللتم بعد ما جاءتوا البينات فعلموا فعلموا أن الله عزيز خكير هل يعلم سلبني إسرائيل كأن وَمِنْ من آية وَمَن ومن يبدلنا متى الله من بعد ما جاءته فإن الله وَيُعِنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يشاء بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله والنبيين مبشرين وذرين، بالحق لينحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا النبي. البينات ضغيا بينهم فهذا الله الذين آمَنُوا لما اختلفوا فيه من الحق وَاللَّهُ والله يهدي من يشاء صِرَاطٍ صراط مستقيم أم أسبق أن تركوا الجنة ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم تسألونك ماذا انفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين والتالى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وهو خر لكم وعتى أن تكرروا شيئا وهو خير لكم وعتى تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكف به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند من الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يقتل منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حرقت اعمالهم في الدنيا والاخره I ألونك عن الصمر والمنكر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر النفعيما ويشأنونك ماذا ينفقوا يقول العفو كذلك يوظن الله لكم الآيات لأن كنت تفكرون في الدنيا والآسرة ويسألونك عن ما كل إخلاق لهم خير وإن تفعلقهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المفتح ولو شاء الله لاعمتكم إن الله عزيز ولا تنفخوا في المشركات خفافا من ولا أمكم مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبكم ولا تنفخوا بالمشركين حتى من ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويقيم آياته للناس لعلهم يتذكرون ويجألونك عن محيط. قل وعبا فاعتدوا من شاء المحيض ولا تطربوهن حتى يطهر فإذا تطعوهن فأتون من خيط أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب فأتوا فرسكم أن ما شئتم وقدمون أنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه فأتوا حرفكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه ورسل المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسبحوا بيننا والله حي كريم لا مؤاخذكم الله لو في ايمانكم ولا يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله وهو غفور كريم من النساء توبوا ارباط اشهر فإن فاء فإن الله هو وقيم والعزم الطلاق فإن الله كم يونا لي واللقاق يتوفرن بأنفسهن فلا تتقو ولا يحل كنما خلق الله في أرخالهن إنكم ما يؤمن بالله واليوم الآخر ورؤون كن أحق ربهن في ذلك إن أرادوا إخلاقا ولن نشل الذي عليه والرجال عليهن درجة والله عزيز خسيح أطلاق مرتاب فإن ساكن بمعوف أو تسريحون بإحسان وَلَا ولا يحب لكم أن تأخروا مما آتيته إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن جدتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتد تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح دوجا غيره فإن طلقها فلا جنيه عليهما أن يتراجع وَلْتَ خُلُوبُ اللَّهِ وَإِلُّ هَا بِقَرْمٍ يَعْنَوُونَ وَإِذَا قَلَّقُتُمْ سَلَا أَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِفُونَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَلِّحُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَكُمْسِفُونَ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتجدوا آيات الله هزوا واذكروا نغمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكم في عيكم به واتقوا الله فما جناح عليهما وإن أردتم أن تترضعوا أولادكم فما جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم في المعروف واستقوا والذين يتوفون منكم ويذرون أجوازا يتربصن بأنفسهم أرباة أشهر وعشرا فإذا برغن أجلهم فلا بما عليكم فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون صبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبه النساء او اثمنكم في ان علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تعبدون سرا ا علمه و لكم ستذكرون ولكن لا كلا سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزنوا قدثا من حتى يلغوا الكتاب أجله وعلموا أن الله لنا في أنفسكم فحروا واعلموا أن الله أعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله ظفور حليم لا جناح عليكم إن قلقتم النساء تمسون أو تفرضوا لهم نفرده ومتعون على المزع قدروا وعلى المكتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المؤسنين وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن وقد ضربتم لهم فريضة فنس ما فرضتم إلا فنس ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذين يلي عقد بالنكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله خالقين فانخفتم فرجالا أو أكبالا فإذا انتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفرون تاعا إلى القول غير إصراد فإن خرجنا فلا جناق عليكم فيما فعلوا في أنفسه من المعروف والله رجل خير وللمطلقاك مثلا بالمعروف حقا على المتقين كذلك البيض الله لكم آياته لعلكم تأكلون فلم تروا أنذين اخرجوا من ديارهم وهم غروف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أخياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أثرهم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله تريم عنه من ذا الذي يقرض الله قربا حسدا فيضاعفه له أغاث كثيرة والله يقبض ويرسق وإليه ترجع ألم تر إلى الملئين بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا لنبي الله وعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألا عتيتني كتب عليكم الختال أن تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديار ولا ولد الا مِنْهُ وَاللَّهُ والله عليم وَقَالَ وقال النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا أحق بالملك منه ولن نؤتشع فمن المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بشطة في العلم والجسر والله اتيه ملكه من يشاء والله راجع وقال له النبي ويقول التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل عارونا تحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن فلما فصل بالجنود بالجنود قال ان الله سليف بنائم فمن شربا فليس من فليس من ومن لم يطعم فليس فسرعوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوده هو النبي وقتل جاوب جالوك وآتا الله الملك والحكمة لهم ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفتدت الأرض ولكن. لفضيله <تصفيق> الدكتور